مرحبتين بلدنا حبابا حباب الغيل حباب الغابا يا ديارنا نحن احبابا نهوة عديلة ونرضى صعابا الحراقه مسلفه من دموف نحنا شعارنا حب وصداقه شعارنا حب وصداقه, شعارنا حب وصداقة بلدنا حبايب بخيراتا البلد هي حياتنا حياتا هي حياتنا حياتا هي حياتنا شباب، خير لو لنحب جميع صلابة، لو لنحب جميع لو ننحط جميع ما فسواعدنا رح نبنيها وأبقى ما بنطرر فيها لو كان من واديها، لو قبلنا من واديها، لو قبلنا من واديها من, من وين تاني تلقى جيها في اخلاقنا في عادتنا بشواقه لنجانا علنا حميده حميده صفاتنا من ومن بلدنا ونبقى سمحين سيرة ووطئ ميه وامان وغيرة ان احنا بلدنا لينا مصيره ان احنا بلدنا لينا مصيره ان احنا بلدنا لينا مصيره ومن وين غيرنا تلقى نصيرة وخيلة. نتحزم بلدنا نشيلا نتحزم بلدنا نشيلا نتحزم بلدنا نشيلا دون ابتار علينا داخلها ورحبتين بلدنا حبابة ورحبتين بلدنا حبابة هناخلص كون امشي بروح وعيا لقدتنا دائماً داعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية زي كل الشعوب الساعية ليه سمحة بلاد مراية يا عينينا حجر الوحدة كم حجر الوحدة كم ضلينا, kuli, kuli, kuli, kuli, kuli, kuli, kuli, kuli, Wszystkie prawa